أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل أتيت إلى هذه البلاد المباركة فمن الله علي بحضور مجالس أهل العلم والاجتهاد في الطاعة أكثر بكثير مما كنت عليه وأخشى إن عدت إلى بلدي أن أصاب بالفطور وربما الوقوع في المعاصي فما نصيحتكم بارك الله فيكم أسأل الله لي ولك وللجميع الثبات على الحق والعزيمه على الرشد وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا والتوفيق لما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بتحصيل العلم النافع ودوق حلاوة العلم والهناءة بمجالس العلم والانتفاع بمجالسة أهل العلم والترقي في درجات الإيمان ورتبه من خلال المجالس مجالس الإيمان ومجالس الذكر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال مجالس الذكر أي حلق العلم حلق الحلال والحرام فمن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فليستعد بالله من الحور بعد الكور ومن الضلاله بعد الهدى وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في المحافظة على هذا الخير الذي من الله سبحانه وتعالى عليه به وأن يبذل الأسباب التي يكون بها الثبات على الحق والهدى فإذا رجع إلى بلده يحرص على أولا العبادة والمواظبه عليها والعناية بها والتبكير للمساجد والجلوس فيها والاكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن يحرص على ذلك أشد الحرص وثانيا يحرص على مصاحبة الأخيار وملازمة الصالحين ومجالستهم وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخالل أو من يجالس فيتحرى الأخيار والصلحاء ومن يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى وثالثا يحرص على البعد عن الأماكن التي تثير الشهوات أو تثير الشبهات يبتعد عنها ويسد المنافذ الموصلة إليها أما أن يغشى تلك المجالس ويريد لنفسه الا يبتل ببلالها ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء هذا لا يكون والجليس مؤثر في جليسه بد فيحرص على تخير الرفقاء والجلساء وأيضا يكثر من الدعاء وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي القرآن ربنا ماذا ربنا لا تزق قلوبنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فيدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات العظيمة ويواظب عليها والله عز وجل وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل لا شريك له أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يشرع للنساء زيارة القبور؟ جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لعن الله زوارات القبور ومعنى زوارات أي زائرات معنى زوارات القبور أي زائرات القبور وهذا فيه لعن و ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة هي عن زيارة القبور وأن زيارة القبور إنما هو خاص بالرجال فقط نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل الالتفات في الصلاة دليل على عدم الخشوع والإحسان الالتفات في الصلاة هذا جزء من صلاته ذهب, ذهب عنه جزء من صلاته ذهب عنه وانفلت من. فيحرص الإنسان في, في صلاة أن يلتفت ولا ينظر إلى السماء إلى العلو ولا ينشغل بأي أمر آخر لا شا لا بشاغل يتعلق ببصره ولا أيضا بالشواغل القلبية وهي أعظم قد يكون الإنسان في صلاته لا ينظر إلا إلى موضع السجود ولكن القلب منصرف نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن وخاصة عند كل ختمة لشخص الميت الصحيح أن أهداء ثواب قراءة القرآن للميت لا دليل واضح عليه في هدي النبي عليه الصلاة والسلام والأصل في هذه المسألة قول الله تعالى وأل ليس للإنسان إلا ما سعى وأل ليس إلا ما سع وفي الحديث قال إذا مات ابن آدم قط عمل إلا من ثلاث فالذي يصل ثوابه إلى الميت ما جاءت النصوص دالة على وصول إلى الميت مثل الدعاء للميت ومثل الصدقة عن الميت ومثل الحج والاعتمار عنه هذا كله ورد نعم أحسن الله ليكم يقول هل ترفع الأيدي في صلاة الجنازة هذه مسألة خلافية هل ترفع الأيدي في صلاة الجنازة هذه مسألة خلافية بين آل العلم من من يرى أن السنة فيها رفع اليدين مع كل تكبيرة ومنهم من يرى أن السنة عدم الرفع إنما يكبر بدون رفع نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز للحاج عند التحلل للأصغر نزع لباس الإحرام ولبس الثياب العادية وبعدها القيام بطواف الإفاضة نعم يوم العيد يوم النحر إذا رمى الحاج وحلق. حلق شعر رأسه أو قصر من شعره فإنه بذلك يكون تحلل التحلل الأول فيلبس المخيط ويعود إلى ثيابه المعتادة ويذهب إلى البيت ويطوف بثيابه ويتطيب يتطيب لأنه قد تحلل بالرمي والحلق التحلل الأول وعائشة رضي الله عنها قالت كنت طيبا النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوب البيت تطيب قبل أن يطوف صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى التحلل الأول نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل أيهما أفضل في الإحرام الحلق أم التقصير علما أن الفترة بين الإحرام والحج قصيرة لا فيما يتعلق بالعمره إذا كانت عمرة الإنسان قريبة من حجه فانه يقصر حتى يبقي شعر أو الجزء المتبقي من شعر راسه ليحلقه يوم, يوم النحر ليحلقه يوم النحر فاذا كانت العمره قريبه من الحج فانه يقصر حتى يبقي شيئا من شعر راسه ليحلقه يوما أنحر. أما إذا كانت المسافة بعيدة وهناك وقت لينبت شعر رأسه فحلقه له أفضل. نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما حكم قراءة القرآن الكريم جماعة قراءة القرآن الكريم جماعة بحيث يكون الأداء واحدا والصوت واحدا هذا لا أصل له في هدي النبي. الكريم عليه الصلاة والسلام أما إذا كان المقام مقام تعليم إذا كان المقام مقام تعليم فقط ليتعلم ويسمع تلقين المقرئ له ولغيره أن يكون يقرأ اثنين معا أو ثلاثة معا في وقت واحد حتى يتقنون القراءة والأداء فهذا لا بأس به أما أن يكون ذلك يفعل تعبدا وتقربا لله عز وجل فهذا مما لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الله ليكم يقول هذا السائل جئت حاجا عن والدي المتوفى رحمه الله بعد أن حججت لنفسي فهل يجوز لي أن أعتمر لوالدتي وهي كبيرة في السن ومريضة إذا كانت والدتك ليست قادرة بدنيا ليست قادرة بدنياً على أداء الحج أو أداء العمر فلك أن تعتمر عنها و وأنت مأجور على ذلك وهذا من بر من برك بها وإحسانك إليها نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز لي تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز وإن كان الاولى إذا كنت نشيطا وصحيحا وقويا أن تأتي بطواف الافاضه مبكرا به في يوم النحر وتبادر إلى أدائه وتتحلل التحلل الكامل ويكون طواف الوداع عند إرادة المغادرة لمكة في تمام الحج ونهايته وتاخيره لا بأس به ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد آله وصحبه أجمعين